فَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, فتخطفه الطير أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العثيق ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكروا صلى الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْلِصِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أُصِيبُوا وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يكون والجدن جعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها والصوام فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْلُبُوا الْقَانَةَ وَالْمَعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ عَلَّلَكُمْ تَشْكُرُونَ لَئِنْ نَنَى اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ الْمُتَّقِينَ مِنْهَا الْأَجْرُ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ